وما أثر الصيام في تهذيب أخلاق الصائم الصيام فيه تخليص للإنسان من رق الشهوة والعبودية للمادة وفيه تربية عملية على ضبط الغرائز والسيطره عليها وإشعار للإنسان بأن الحريات مقيده لخير الإنسان وخير الناس الذين يعيش معهم وهذا جهاد شاق يعود الصبر والتحمل ويعلم قوة الإرادة ومضاء العزيمة ويعد الإنسان لمواجهة جميع احتمالات الحياه بحلوها ومرها وسائر متقابلاتها ليجعل منه رجلا كاملا في عقله ونفسه وجسمه يستطيع أن يتحمل تبعات النهوض بمجتمعه عن جدارة وقوة وقد شرعه النبي صلى الله عليه وسلم علاجا لقوة الشهوة لمن لا يستطيع الزواج، ففي الحديث يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء اي قاطع رواه البخاري ومسلم والإنسان إذا تحرر من سلطان المادة اتخذ لنفسه جنة قوية تحصنه ضد الأخطار التي ينجم أكثرها عن الانطلاق والاستسلام للغرائز والأهواء يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصوم جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب إن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم رواه البخاري ومسلم والصائم الذي يمتنع عن المحرمات وعن الحلالات التي تدعو لها الشهوة إنسان عزيز كريم يشعر بادميته وبامتيازه عن الحيوانات التي تسيرها الغرائز والصيام أيضا يعود التواضع وخفض الجناح ولينا الجانب وبالتالي يعرف الإنسان قدره ويحس بضعفه ومن عرف قدر نفسه تفتحت له أبواب الخير واستقام به الطريق إن الصيام إلى جانب ما فيه من صحة النفس فيه صحة بدلية اسهب المختصون في بيانها وتأكيد آثارها الطبية ففي الحديث صوموا تصحوا رواه الطبراني عن رواه ثقات والصوم يعود النظام والتحري والدقة وذلك بالتزام الامساك عند وقت معين وحرمه الإفطار قبل حلول موعده قال تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل كما أن في الصيام الصادق اقتصادا وتوفيرا يفيد منه الصائم وتفيد أسرته وتفيد الأمة هذا بعض ما يكونه الصيام في أخلاق الإنسان والله أعلم